ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات دناكم فيما طعموا إذا ما استقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم استقوا وآمنوا ليس على الذين ثم استقوا امنوا ثم استقوا احسنوا ثم والله يحب المحسنين